بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعي للملائكة رسلا اولي جاعل الملائكة رسل الأولي أجنحة واثنى وثلاث واربا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لا يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها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 وَأَيُّكَذِّبُ كَذَٰلِكَ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلا تبراكم الحياة الدنيا ولا يبراكم بالله الغرور الشيطان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيد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 افَمَنْ زُجِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يضل من يشاء يَشَاءُ ويهدي, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنع والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسوقنا فسوقنا هو بلد ميت فاحييناها به الارض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبود والله خلقكم من تراب ثم من Sama jestem, który jest bardzo ważny i bardzo ważny. Wszystkim jestem, który من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتروا من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 طميل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أَيُّهَا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد اين يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَلَا تزر وازره وزر اخرى وان تدع متقنه إِلَى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقْرَمُوا الصَّلَاةِ وَمَنْ تَزَكَّاهَ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّاهَ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَاءِ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يسمع مَنْ Wielu أَنْتَ nich nie ma w tym samym czasie. Wielu z ونذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وَأَيُّ يُكَذِّبُ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ يَأْتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أن وَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَرِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وحمر. مختلف الألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الألوانه كذلك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 إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِنَّا وَزَقْنَاهُمْ سَرًّا وَعَلَىٰ هَلِيَةٍ ذاك الذين على ان يرجون نتجا وتنتموا تبور ليوفيهم أجورهم, ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذين اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه <تسأل> ومنهم مقتضف و ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن ادخلوا nie uczęszczą się w واذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم العذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا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 فذوقوا فما للظالمين من نصيد ان الله عالم غيب السماوات والارض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفرت عليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا ما ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قُلْ أَرَيْتُمْ شركاءكم الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أم أعطيناهم كتابا فهم على بينات منه بل أي يعد الضالون بعضهم بعضا إلا غرورا الله يمسك السماوات والأرض أن تزونها ولئن زالتها إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لأن لأن جاءهم نذير لا أحدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم ما زادهم إلا نفورا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر ولا فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولا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 ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى